يا سفينة نوح نزليني خل موت العاد خليني مو مهم عند حياتي يا سفينة نوح نزليني انا بكر في ما ماتي نايق ابو السجاد يحميني نايق ابو السجاد يحميني من قال اول سا نصيح انتو تيوصل و النداء يا سفينة نوح بل كتنازل الطف كربلاء يا ام ابو السجاد خل اشوف شلون يوصل يم طوفان وبلا خل اشوف شلون يوصل يم طوفان وبلا يا سفينه كون عندي عين حتى نحس ليم حسين يا حسين فتح اليمه وفاتي انا افكر في ماماتي Altiح اليم وفاتي انا فكر في ماماتي هناك ابو السجاد يحميني هناك ابو السجاد <تسجال> يحميني <صفيق> لا سبيلك نوح دحياتي انا فكر بما ماتي راكب السجاد يحميني راكب السجاد يحميني يا سفينة نوع شكرا صح نقد المؤمنين بس بدوني حسين اعرف ما يصير بقلبي دين علمو حب مهما يمرن سعب ايام و ادوى لابن الوصيح درداك يا مير المؤمنين ادوى المؤمنين هذا بن حذر وصل امه اسرحوا اوسع سفنهم هذا بن حذر وصل امه اسرحوا اوسع سفنهم ضامنون ياهم نجاتي انا افكر في مماتي طامن وياهم نجاتي أنا فكر في ماماتي هناك السجاد يحميني هناك السجاد يحميني لا سفيدك نوح نزليني ألا مو خليني مو مهم عندي حياتي انا فكر في ماماتي مو مهم عندي <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> <تصفيق> <متصفيق> انا بك فيما ماتي لايك ابو السجاد يحميني لايك ابو السجاد يمي انا منتظر الدقايق به نحسب من زمان يا سفين او ما منعنو ما من يهم الطافان انا عند قلب هايج بحر من حقو حنان اسبب السجاده فوزا وادري الله المستعان اسبب السجاده فوزا وادري الله المستعان <تصفيق> من هو غير حسين اللي جروحي للحشر بالحيش بروحي من من من للحشر بروحي ما اهب بالنايباتي انا فكر في مماتي ما ما اهم بالنائباتي انا فكر في ما ماتي احناك ابو السجاد يحميني مهم عندي حياتي انا بك في ما ماتي ناك ابو السجاد يحميني ناك ابو السجاد يحميني يا سفيني حسين هذا ولو ما اسمع الشراع كان انتو نوضعتي وصعت ويا جداع انتو لو ما هوش اسمت كان ما لاقيتي قاع هذا حد يا شكرا يا سفينه الوداع هذا حد يا شكرا يا الوداع راح اروح عنك وقاف يا حبيبي روحي برضو الطاف راح اروح عنك وقاف يا حبيبي روحي برضو الطاف لك حق امنياتي انا افكر في مماتي احناك حقق امنياتي انا فكر في ماماتي احناك ابو السجاد يحميني احناك ابو السجاد يحميني يا سبيلك دوح نزبيني اندسة الصوتية والتوزيع كرار الموالي اداء المنشد اياد الجبوري الكلمات للشاعر المبدع غزوان العتابي ناكب السجاد يحميني ناكب السجاد يحميني